وآله الطيبين والأهلين المحبسين البحث في المقام في المطلبين في المطلب الأول في ديام القضي بين القول في الولاية العامة في الولاية المنور العاملة الولايات العامة الحسنية والمطلب الثاني في بيانه أنه مشترة الأعمالية في هذه الولايات أولا مشترة الأعمالية فأما المطلب الأول وهو أنه ما هو الفرق بين القائلين بالولايات العامة والولايه في الامور العامه والولايه في الامور الخاصيه الكلام في ان هو يقول بالولايه لا يقول بالولاية العامه يا قول في للفقيه الولايات الثالث المعصوم على الأمن وعلى الأنفس وعلى الأعراض فالفقيه أولى بكل مؤمن من نفسه كما قال المعصوم عليه السلام وحينئذ إذ تنفل تصرفات الولي في هذه الموارد الثلاثان الأنفس والأعراض والأموال ان توقف على هذا التصرف حسب النظام ام لم يتوقف فرق بذلك حسب النظام فان الفقيمه يتصرف من هذه الموارد و الذي لم يتوقف عليها في هذه الموارد من أجل احراز مصلحه خاصه اما لشخصه او لشخص شخصاً آخر من داره تفترضوا أنه <تصفيق> الفقيه نمنا نمنا نمنا. تصرف في دار لمصلحة الفقر نفسه وعلى المصلحة وليس نصح لمصلحة مشروعة كيف. أعود لمصلحة نفسه صاحب مثلاً أو لمصلحة حقار صاحب التام وما أشبه ذلك هذه التصرفات في الأموال لا توقف عليها حق النظام العام ولكن من يقول بالولايه العالم يقول له حق التصرف له حق التصرف في هذه الأمور الحرفة في الأعراب أو في الأموال أو في الأنفوس له حق التصرف طبعا بشرط ان لا يكون التصرف عن هواء وعن اهواء شخصيه فان التصرف عن هواء شخصيه غير نافذ ايش كلامنا في هذه الصوره الكلام في انه حق للولي التصرف في الافس والاموال والاعراض سواء توقف على ذلك النظار النظام أم لم يتوقف على ذلك حفظ النظام التصرف له التصرف في هذه الموارد إذا علم بأن التصرف تابع لمصلحة يرضى الشارع المقدس سواء <تصفيق> كانت مصلحة عامة ومصلحة عاصة له التصرف في <تصفيق> هذه الموارث إذا شخص أن التصرف مناسب مع مصلحة يرضى الشارع المقدس فحين فهو فهل ولاية تنان على الولايات العامة أو مثلا <تصفيق> يفترضوا بأنه أراد مثلا أن يهب مقدارا من ثروات ثروات بلاد المسلمين الى بلاد اخرى بلاد او يبيعها إلى بلاد أخرى وقلنا بان هذه الثروات ملك للمسلمين او قلنا بان هذه الثروات هي ملك للامام عليه السلام على أي حال لا يفرض هذا التصرف بوجود مصلحة العامة لا ينافه هذا التصرف بأقوال النظام العام، وإنما يقف عليه أقوال نما ولمصلحة العامة يحق له أن يقوم بهذا التصرف إذا كان مناسبا لمصلحة الجبل والشرع المقتضي. هذا هو من يقول بالولاية العامة، ومن يقول بالولاية العامة يسترد طبعا إلى النصوص الواردة في تفسير الفقيه. منزلة الإمام أو منزلة الرسول فأما الحوادث الواقعات توفي الشريف الوالد على الإمام عزيلا الله عزيلا وهو مكتوب إسحاق بن يعقوب أخو الشيخ الكوليني عبد ابن يعفور قال فيه فأما الحوادث الواقعات فارجعوا فيها إلى الله حديثنا فإنهم خجتي عليكم وأنا خجت الله فيستظهر منها،, منها من يقول بلا يستقيم ان الحوادث الواقعه يعني جميع الحوادث التي تحدث تناق ماذا بالفقير لا انه يرجع في حكمها الى الثقيل هي تناق بالفقير فاما الحوادث الواقعه فرجعوا فيها الى رواه حديثنا فرجعوا فيها يعني ليكن حق التصرف فيها بلا لا يرجع في حكمها الشرعي الى الفقيه حتى يكون من باب رجوع المقلد للمقلد <تصفيق> ارجاع الحوادث الواقعه للفقيه على نحوين ارجاع لمعرفه حكمها هذا امر لا يحتاج الى الولايه هذا من باب رجوع المقلد للمقلد ارجاع نفس الواقعه الى الفقيه ليتصرف فيها او ليوكل من يتصرف فيها هذا هو الذي يستظهره في الحديث فاما الحوادث الواقعه فارجعوا فيها إلى غواة حديثنا يعني رجعوا في فيها إلى الفقيل فإذا له الحق الصرار والحواد في الوقت المطلق بشكل سائع العامة العامة والخاصة التي يقضعها في نفس الله والتي لا يتوقع عليها وإن كان بعضهم يناقش في ذلك فالسيد الأخوة يناقش في السنان وأن سحاكم يعقوب لا دليل على وثاقتين ومجرد كونه اخا للشيخ الكليني لا يرده الوثاقه مثلا لا يعتمد على ذلك او ان يناقش في الدلاله لانه لو كان المراد ارجاع نفس الحوادث الى الفقيه ليكون له ولايه التصرف بها لقد فارجعوها الى رواه حديثنا وما تعبيروا فارجعوا فيها فالظاهر منه الرجوع في معرفه حكمها لا ارجع نفس القضيه الى الفقيه بحيث يكون له حق التصرف فيها ومن الروايات التي هي ظاهره في ولايه الفقيه العام ما ورد عن حسين عليه السلام مجاري الامور والاحكام بيد العلم امناء الله على حلقه المحامي مجاري الامور والأحكام بعطف الاحكام على المفهوم ان مراجل الامور مطلق الامور التي يعيشها الناس ومطلق الامور التي اعتاد الناس على ان تعصي من السياسيات والاقتصاديات والجداريات والحاره والسن وما اشبه ذلك ظاهر الرواية ان مطلق مجاري الامور بيد العلماء كما ان الاحكام يمت بيد العلماء لولا الخشيه في سب ومن الروايات التي هي محط النزاع الدموم رواية مطولة من عمر النحام بغير فإني قد جعلت هو عليكم حاكم هل المراد بكلمة حاكم قاضي كما يستظر السيد الخور يقول جيسي السيد الخور رحينا فيها يستفاد في منه الولايات العالمين هل المراد بكلمة حاكم الوحي فإني قد جعلته عليكم حاكمة جعلته والياية أنا أعطي كله العالم فإذا أسرناها بالتفسير الأول فأقال إنني ألا يعلم وإذا أسرناها بالتفسير الثاني فما هو ظالم من كلمة الحاكم أو من كلمة الحاكم في الرغم العربي العرض الإني أاش فإني قد جعلته حاكمن فإني قد جعلته واليا ومعنى أني جعلته واليا أن سائر ما يناق بالوالد في تلك المزلين يناق به بعالي الاقتصاد والسياسة والإدارة والحرب والسنة فالإمام الوالد في ذلك الزمان هو يناق به ظالر قوله فإني قد جعلته عليكم حاقماً واليا يضم إلى ذلك أنه تعارف في ذلك الزمان إمامة سائر الأمور بالوالد والإمام لن يقيد الجعب بأمر الدون أمرين فبالنتيجة استفاد بالدلالة الالتزاميين بهذه هذه الروايات أن سائر الأمور منوطة البيان سواء توقف عليها حفظ النظام أم لم يتوقف عليها حفظ النظام وسواء كانت من الأمور الخاصة أم كانت من الأمور العامه والسيدي كما قلنا نناقش في عمر بن حمد نفسه ويقول لا دليل على وثاقته ويلاقش في الدلالة بأنني فإني قد جعلته عليكم حاكمان يعني قاضيان وليس وريان هذا هو القول بالولاية العامة وغيان موردها أما القول الثاني وهو القول بالولاية الأمور العامة التي يتوقف عليها حفظ النظام المدار على أن يتوقف عليها حفظ النظام فالامور التي كما نستمع سابقا هيدة شيء من الثروات أو غير شيء من الثروات أو التصرف في بعض الأعراض أو الأموال بمصلحة خاصة بها الشارع لكن لا يتوقف عليها حفظ النظام بهذه المواد يقولون لا لا يجيب الولاية للفقيه دائرة مدار حفظ النظام العام لا أكثر من ذلك وحينئذ فإذا كان المدار على حفظ النظام العام لذلك تكون الولاية تحت هذا الوقار لذلك مثلا السيد السستاني يقيد الفقيه الوالي لأن يكون أولاً متصدياً فلا تثبت الولاية لغير المتصدي مع وجود المتصدي مع وجود المتصدي لإدارة الأمور لا تثبت الولاية لليلين لا ثبوت الولاية لغير المتصدي لإدارة الأمور ثبوت الولاية لغير المتصدي لإدارة الأمور مع وجود المتصدي تصدقوا الحجن�� النوار فحينosters ان انسطرء في اعطاء الولاية الفقير او وعش ونظام فلا بد أن تدر إذنك إلى مدى حب النظام فلو اتبذت لغير المتصدي مع وجود المتصدي للدارة الأمور وإذن من ذلك خلق النظام فلا يجب أن كما أنه يجب أن يكون التقيه المتصدي مقبولاً للحام فإن عدم مقبوليتك أو عدم انتخاباتك ونعل هذه الروايات ناظرة إلى من الرسيل السؤال ناظرة لحكية الانتخاب انظروا الى رجل انظروا الى انتم انتقموه اقبلوه انظروا الى رجل روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا فرضوا به حكما فاني قد جعلته عليكم حاكمه او مثلا صحيحه ابي خديجه ولكن انظروا لرجل منكم يعلم شيئا من قضايانا ليس المراسل نظر هنا مجرد طريقيه يعني هزوا شخصه إذا قلنا بأن المراد من هنا مجرد الطريقية يحدد شخصا واقبلوه يعني لك يستفعل من هذه الروايات أما إذا قلنا أن النظر هنا له نظرنا الموضعية ومظروا يعني انتخذوا من تقبلوناه انتخذوا من تردوناه فحيثية الرضا وحيثية القبول وحيثية الانتخام لها مدخلية في الولايات ولذلك مثلا فل يرضى به حكمان أو فالضروب إذا رجل منكم هذه التعبيرات بسببنا حيثيئة الانتفاب وحيثيئة المقبوليات مراماً إلى أن نحفهم نظام للوقف على ذلك فإن ولاية من ليس مقبولان أو ولاية من مثلا من ليس منتخبان قد يسبب خلل في النظام فما دام الولاء دائرة مذاحة من النظام فيجب أن يكون منتخباً أو مرضياً أو مقبولاً لدى العامة النظام خل هؤلاء يقولون بالولايه في, ومن الأمور, العامة كما يعمل في من الأمور العامة التي يتوقف عليها حضن النظام ومن أضهر مصادر الأمور العامة كما العلم سيستدل من الأمور العامة التي يتوقف عليها حضن النوم تحقيق العدل الاجتماعي فان تحقيق العدل الاجتماعي أشكاله هي تحقيق النوم بعد فإذا هو على الجو لا حلب النباض. من أظهر مصادر الأمور التي يتوقف عليها حلب النظام هو العدل، قبط العدل الاجتماعي، ولا أشكال حين تبدأ. ملازم ذلك أن تكون الحكومة في, في عصر الغيبة لتقيه جميع الشرائط التي ذكرناها الرئيس الثاني. طبعاً دليل هذا الرئيس الثاني يدل بزاحة. يعني علمنا من الأدلة والنصوص الشرعية وجوب حفظ النوم. لما علمنا من الأدلة الشرعية وجوب حفظ النوم، حين إذن قلنا بأن الفقيه ولايات الأمور عامة تدقق في حفظ النوم، وسيتبين ذلك أكثر في, في الرأي الثالث. الرأي الثالث والرأي الرابع أنه لا الفقيه له الولايات. في الأمور التي لم يعلم اناقه الشارع لها بمتفضل خاص بيانا ذلك الأمور الحسبية كما عرفت في كتاب المكاسب الشيخ الأمصاري وعرفت في كتب الاعلام كل أمر علم رضى الشارع به كل أمر قطعنا بأن الشارع يغضر إما جوازان إما وجبان جوازا افترض العبور في البساتين الفسيحة العبور في البساتين الفسيحة التي لا سور لها قطعنا ذا المشارع ضمن ملك الغير العبور في البساتين الف... الواسعة العبور في البساتين الواسعة التي لا سور لها ولا جدار لها علمنا قطعا ذل الشارع بالعبور فيها. والتصرف بها بما لا يستلزم تصرفا كثيرا مخلا بصورتها وبهيئتها هذا امر قطع رضا الشارع بجوازه رغم الامور الكبيره او قطع رضا الشارع بوجوبه كتجهيل الميت ولكنه وعدم القائه عرضه بالحيوانات مثلا او ثلاثة ثلاث الجسد هذا علمنا بوجوبه شرعا فكل ما يعلم برضى الشارع به جوازا اوجوبا يسمى امرا حسبية انما الامور الحسبية على قسمين الامر الحسبي ما علم برضى الشارع به وعلم ايضا بان الشارع لم ينصب له متصديا فهذا الشارع نصب الى متصدي خاص. فالشارع ما نصب إلى متصدي. نعلم بانه نصب له متصدي خاص توزع كسرات الجمعة. فاطمرون يا رب الشارع دل... وعلينا بأن الشارع نصب له متصدي خاص وهو من جل الشعارات. أو أنها في على انه شرفة الطقيف او مشط الإمام المعصوم. علمنا بأن الشارع نصب له متصدي خاص وهو الطقيف الإمام المعصوم. ما علمنا بأن الشارع نصب له متصدياً خاصا ثم نرجع إلى المتصدي الخاص معه بهذا الأمر أما أمره علم رضى الشارع به وعلم بأن الشارع لم ينصب له متصدياً خاصا هذا هو الأمر من حسبي أمره علم الشارع به وعلم بأن الشارع لم ينصب له متصديا خاصا. بالنسبة لهذا المورد حقل الاسم يكون مجرى الأصل فيه، البراءة تارثاً يكون مجرى الأصل فيه هو الاشتباه إذا كان مجرى الأصل فيه والبراءة يعني علمنا بأن الشارع غير ظلي علمنا بأن الشارع لم ينصد له متصديا. شككنا في أن نتطرب فيه محرماً أو إذن محرمين مع ذلك إذا كان إجراء العصر هو يجوز لنا نتصرف فيه من دون حاجة إلى الاتذان الفقرية مثال ذلك ترغب ربور مدى واسعة ترامل تبنى أو مثال ذلك تجهيز الميت ميت الماد ولا ولي له ونحن في هذا المورد مع لك الشارع يرغب بنفسه مع لك ان الشارع لم ينصب متصديا خاصه في مثل هذا المورد نشك هل يجوز لنا تجهيزه او لا يجوز هل يجوز لنا الصلاة عليه او لا يجوز في مثل هذا المورد قطع الاصل الجاري والبراءه لان الشك في الحرمان في مثل هذا المورد لا, لا يجوز استئذاننا وليس هذا من الأمور الحزبية لما نطبئ إذن الحاكم وقد دلنا الأمور التي يعني يقوم بها الناس في أعمالهين مثل جعل المؤسسات وجعل مثلا التنظيمات وما أشبه ذلك علم بنذ شاركها ولم يحلل لها متصد خاص ونشفه في الجواز بعد من الجواز فهي نعيد الأصل البرار هذا أمور لها البسمة. ما علم برض الشارع بينه وعلن بأنه لم ينصب له متصدي خاصة وكان الأصل فيه على جوال أصل فيه أصابي يشتغل على نارف اليوم كالتطرف الأمور والعام والكبس التطرف في ما التطرف في عرضه اخذتوا مثلا التطرف في أموال الغير باخذ ضريبة من هذا ضريبة من فلنك أخذ الضرائب أخذ الضرائب من أموال الله تطرف في أو أنه مثلا نحن نتطرف فاقتراح هكذا هذا في أو التطرف في نفسه كما إذا كان مصررا على فعل المنكر وغيرتناه ضرب المبرحة فالتصرف في لك أو التصرف في عرضات كتطليق زوج المفقود شخص مفقودا منذ أربعة سنوات هل يجوز تطبيق وزوجة إيمان مع أنه مفقودا أم لا تصرف في العرض هذه التصرفات ما هو الاصل في الأصل فيها عدم نفوذ التصرف هذا الأصل عدم نفوذ هذا التصرف إلا برضها مع وجوده واستجماعين الشرائط وإن لم يكن موجودا ولا مستلما عند الشرائع فالأصل عدم تصرفه في مثل هذا آل المورد ليس مجرد قاعدة والبراء مجرد قاعدة هو, هو اشتغال يعني عدم جوار التصرف في المقام بما أن الأصل هنا عدم جوار التصرف ونحن نعلم أن الشعر يريد التصرف يصف الشعر في الخارج تجد هذا المثال ميتنا ولا هو أمر نقفع بأن الشارع لا يرضى بإكلافة للأموال والتطبيعية فهذا من التصرف فيها الشارع لم ينصم خاصه خاصة ولأصرف المقام عن الأدم نقول التصرف فحينئذ ماذا؟ نقول من خلال هذه الأمور الثلاثة القط بالرضى هذا بأنه لنصم تصبية خاصة الأطر على النفوذ التطرف من خلال هذه المرذرة نقطع بأن الشارع نصده أو أجن لشخص خاص في هذا المورد بعد أن تلنا هذه المرذرة نقطع بأن الشارع أجن لشخص في التطرف هذا المورد القدر المتيقم من أجن له الشارع المقيم إلا يحتمل أن يأذن الشارع لغير المقيم ما عمل بالفقير الله أقول لنا أستغيره أن يأذى ولا يأذى الفقير الله أقول لنا أستغيره فالفقر المدى أذكر أنه أبنى بالفقير فأكون الفقير يمتع الناس فيها فهذا يقولون هنا في هذا الموضوع سيدنا أذكره أبنى السرق له جهتان يتميز به الجهه الأولى أنه يقول حتى هذا المولد الذي يكون الأصل فيه على نفود التصرف على نوعه نوع, نوع تعارفت السيرة إلي كانه إلى السلطان تعارفت السيرة أنه ليس أنه يؤمرتك السلطان مثل الحرب والسير فإن الحرب والسير تستزم تصرف في أموالنا الناس أعراضهم فما إلى مثل مثلا السياسات والاقتصادات مثلا أنه متنشط الشوارع ما يزيد صرف ما الناس تصرف في التراوات العامة في الطاقة كالمياه وبهذه الأمور التي منها الإدارة السياسية أو الإخدارة الإقتصادية أو التصرف في أموال الناس والحرابين وأنفسهين مما عونا رضى الشارع به قد ولم ينصد له متضدين خاصين والأطل فيه عده جوال التصرف نقطع قفعا الشارع أجنب الشخص نخاف بهالي الموارد والقبل المتأكد القطيب والله هالي الموارد ليس من السيره ايكالها الى السلطان فلما عمل من سيره المسلمين او من سيرة العقلاء في السكان ايكالها الى السلطان لذلك ما الأمر الامر الثاني بانه قطعنا بان الشارع لن يصدها متصدير خاصه احتمال ما صدها متصدقاته وللا نعصي فلا تفقد غير يعني الامر الثاني ما يجي نحن نقول بالغمور العزبية جنات بإذن الحاكم الشرعي إذا وفرنا الثاني نحن علمنا لأن الشارع لم ينصد لها متصديا خاصة في هذه الموارد مع جريان سيرة العقالة على إيكالها إلى الثلاطين والملوك والحقام لم يعلم أن الشارع لم ينصد لها متصديا خاصة فقد يكون المعلوم والعكس أن الشارع نصد لها جميع المحظوم ولذلك خطاني. الرسول نصبه مثلا الله لذلك والرسول نصب نصبا خاصا بعده لأن يعني ينصبها يعني يعني يعني فلن يعلم بأن الشارع لن ينصبها بل نصب لأه متصديا خاصا ألا هو إذا نصبه فلا تكون لغيره إلا مع قيام الادله على سبوة اليد الفقيه عن وهو بنظره لنصبه تعالين الامور التي ما اريده بالسلطان تناقض القضاه مثل تطبيق زوجه المفقود مثل مثلا الولايه على القصه والمجانين مثل الولايه على اقوال الغياب هذه الامور ما اريده بالسلطان بل كانت تناقض القضاه مثلا هذه الامور جعل الولايه على اقوال القصه والمجانين والغياب وتطليق زوجة المفكور وتصرف في سهل الإمام لان ايضا تصرف في سهل الإمام أمره علمنا برضى الشارع ولن ينصر له من صديا أصل وأيضا الأصل فيه على جوال التصرف لانه بالكل إمام فالعليل التصرف في ملك الغير إلا بإنه فهنا نقطع بها من شارع شخص خاص هنا القدر المتأكد من ألينا بشارعة في مثل هذه الموارد الموارد التي يكون مجرد الحصب هو ولم ولن تعهد من السيرة إيه كالهائر السلطان بل في مثل هذه الموارد نقطع بأنه الفقير له تصرف فيها مو من داع حجية السيرة لكن بل نقطع بذلك نقطع دانه. في هذه الجهاز سيدنا الخوئي يترك مع القد القول الثاني ليقول بالولايات الأمور العالمية التي عليها. فإن ذات يقول نحن نقطع لأن الشارع يرضى بكل تطرفين يتوقف عليه ولم ينقذ متصديا خاصاً لحب النظام ما أعلم لذلك حتى في موارد الأمور التي أكلمت السلطان فإن الامور التي اوكلت للسلطان ما اوكلها العقلاء للسلطان الا لانها تحتضن في النظام الاجتماعي لذلك في هذه الموارد نقطع بذل الشارع ونقطع بانه لم ينزل منصبيا خاصا بل مدافع للنظام وحينئذ في هذه الموارد بما ان المزرعه الخاصه هو الاشتغال فيها القدر المزير فان الاذن لك الفقير فالفقير